من الرعد. قول الله عز وجل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة لتترى عليهم الذي اوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل بو ربي لا إله هو عليه توكلت وإليه متى هذه الآية فيها فوائد عظيمة جدا في باب التوحيد ومكانته العظيمة والدعوة ومنزلتها العالية والتوكل على الله وصبر انتزاع إليه عز وجل واستقامة العبد على طاعة الله جل وعلا وعبادته ولزوم صالح والإنابة إليه جل وعلا والتوبة إليه سبحانه ومن فوائد هذه الآية أن الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين مهمتهم البلاء ليس إلا قال جل وعلا لتتلو عليهم الذي يحييه إليك هذه مهمة الرسول مهمته أن يبلغ كلام مرسله ولهذا يقضع عيسى وجل وما على الرسول إلا البلاغ ويقول وعيسى وجل قل إنما أنذركم بالوحي هذه مهمة الرسول إبلاغ كلام مرسله تلو على، ولهذا يقول العلماء التوحيد توحيدان، توحيد للمرسل سبحانه وتوحيد للمرسل أما توحيد المرسل بإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة وأما توحيد المرسل فيكون بتجريد المتابعة له لأن له مهمة قام بها على التمام والكمال وهي بلاط دين الله لعباده فالتوحيد الذي يتعلق بالمرسل هو الاتفاع واللزوم ما جاء به كما قال إمام الزرر رحمه الله تعالى من الله الرسالة وعلى رسوله البلاء وعلينا التسليم ومن فوائد هذه الآية العظيمة أن الكفر باسم واحد من اسماء الله تبارك وتعالى كفر بالله ولهذا قال وهم يكفرون بالرحمن فسمى جهدهم لهذا الاسم كفرا بالله سبحانه وتعالى فأفادت الآية أن الكفر باسم لله عز وجل ولو واحد من أسمائه جل وعلا فإنه كفر ناقل من المله والواجب تجاه اسماء الله عز وجل أن تعظم وأن تثبت للله عز وجل ويؤمن ويقارب بما جاء بما دلت عليه من معاني عظيمة وصفات جليلة ودلالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته جل في علاه ومن فوائد الآله العظيمة الجمع بين التوكل وفعل الأسباب وهذا جاء في نصوص مثل ياك نعبد وياك نستعين وقول فاعبده وتوكل عليه في الحديث قال له على ما ينبعه واستعن بالله وهنا في هذه الآية قال عليه توكلت وإليه متى أجاب بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل الاسباب التي هي التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل من عليه بطاعة وفعلي ما أمر والوعد عما لها عنه تبارك وتعالى وزجر ومن فوائد هذه النهات الكريمة أهمية التوحيد وهمية كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها خلاصه دعوة النبيين وزبدته رسالتهم قل هو ربي لا اله الا وهذا هو توحيد الله ولا لا اله الا هو ما كلمه التوحيد التي قامت لاجلها السماوات و الارض خلقت لاجلها المخلوقات و انقسمت الخليقه الى قسمين مؤمنين و كفار و جنه و نار وهذه الكلمه هي اعظم الكلمات عن الاقرار و هي زودت دعوه الرسل خلاصة رسالته وأيضا زبدة الكتب المنزرة مراب العالمين أتأمر الله إن تستعجلوا سبحان وتعالى أما جلبن ينزل الملائكة بروح أي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن هو لا إله إلا أنا أعبدون هذه زبدة الكتب المنزرة وخلاصة دعوة النبيين ففي الايه الدلاله على عظم شان هذه الكلمه وان عليها قيام الدين وهي خلاصة دعوه الرسل وزبده رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه ودعوه الرسل الى هذه الكلمه هي دعوه للناس الى ان يقولوا لا إله كان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة ويرش الناس في مكناتهم وأديتهم أن قول الله تعالى تفلح فإن إنما يكون فرقكم بقول نبينا الكريم والمراد بالقول إذا أطلق قول القل وقول النساء يقولوها بقلوبهم إيماناً وعقيدة. وبأنسنتكم نطقا وتلفها فلا تكفي هذه الكلمة بمجرد النطق والتلفظ بل بد من الفهم لمعناها والعمل لما تبطيه من التوعيد والإخلاص لله جل وعلا الله عز وجل نوفقنا اجمعين لكل خير ونرزقنا في علم النافع العمل الصالح إنه سميع الدعاء Wa allah al-wajah wa hasm al-ulaym al-wakil Sallallahu wa sallam wa rahmatihi wa